ابن عبد الله ابن ابي زيد رحمه الله تعالى وهذا ما كان يدعو قهاء بذت العلماء الى نقد الرجال قاعده في الجرح والتعديل وقد سبق ذكر خمسه وصول تحت هذه قاعدة ونحن اليوم مع الاصل السادس من الوصول الشرعيه في مساله نقد الرجال والاصل السادس الذي معنا عنوانه طلبه العلم موازنه ولا موازنة موازنه ولا موازنة وليس هذا من ضرب اول الكلام او من نقد اول الكلام بماذا باخره كيف تقول موازنه ولا موازنه فليس هذا من باب نقد اول الكلام باخره إنما صا ان هذا العنوان يجري على اصل شرعي وهو وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم امه وسطا ليكونوا شهداء على الناس فبتقرير هذا العضل تعود قاعدة الجرح والتعديل الى ماذا الى نصابها الى الوسطيه بعيدا عن قاعده الجرح والتجريح التي ضاعت بعدم فهم قضيه الموازنة ومثله الموازنة او قاعده التعديل والتعديل والتي ضاعت ايضا بكثر ال اليه منهج لا موازنه اذا فنحن بيننا بين لا إلى هؤلاء من انه لا موازنه ولا اله هؤلاء من انه من وجوب الموازنه اذا فالموازنه جاريه على هذا الاصل وكذلك جعلناكم أمة وسط قلت فحين تتعين الموازنه صحيح وحينن اخرى وحينن اخرى تحرم تحرم تحريما الخمر وحينن تجب وجوب العدل والانصاف وبهذه القاعدة نضع انفسنا وخطا لا الى اقلام تغفر الحسن عندهم كل سيئه ولا إلى اق ولا الى اقلام تذهب السيئه عند السيئه عندهم بكل ماذا بكل حسن اذا فهنا تقرير اصلي أن قاعدة الجر والتعديد قاعدة نسبيه قاعدة ماذا نسبيه يعني تختلف تتالف قاعده الموازنه بخلاف ماذا الاحوال والاشخاص وهذا الاصل الشرعي وهذا الاصل وهذا الاصل متقرر باصل شرعي انتبه الى الكلام لانه مهم وبعضه يصل ماذا طيب كيف تقرر هذا الاصل عندنا باصل شرعي وقال المساله قلت هل يجب أن يكون اندساب المسلم للاسلام خالصا او كاملا تاما كان الدع الوجوب كان إلى دين الخوارج اقرب لانهم شرط ماذا ان يكون الايمان خالصا لا ذنب معه وكل ذنب عندهم ينقض ما ينقذ الايمان اصلا وفرعه صحيح فلا يجب عندنا ان يكون انتساب المسلم إلى الاسلام كاملا تاما صحيح كما نقول لا يضر مع الإسلام كما لا نقول كما لا نقول لا يضر مع الاسلام دم فمن قال بهذا فدينه الى ديمن المرجئه اقرب وهذا الاصل الشرعي يتنزل على قاعدتنا هذا الاصل الشرعي يتنزل على قاعدتنا بمعنى لا يجوز ان يكون انتساب الرجل للسلفيه ماذا كاملا صحيح فقد يتقرر أن اصوله سلفيه وسنيه ولكن فيكون على شائبه خلفيه وردعيه فقلبها يخرج من حد السنه ويصبح رجلونا يعني سلفيه فمن قال يجب قلت قرر الاصل الايه الاول لان هذا من ذاك او رجاما من خرج من السلفيه ببدعه خرج من الإسلام بماذا بدم لان هذا الاصل من ذاك واخذ المثال وافتل الناس به وان كنت لا اريد به قذحا وانما اريد به تقريرا من جاءت ومدحا من جهة ما تقول في الحافظ ابن حجر ما تقول في الحافظ ابن حجر فاهل العلم يعلم ما عنده انت مشعر على ما هو عليه انت مشعر وعلى ما نطق به تأويلا إلا أنه معروض مما ذا من اهل السنه إلا أنه معدود من اهل السنه وهذا الحسان فيه ماذا بالدعام فمن اخرج رجلا من السنه ببدعه نلزمه ان تخرج ماذا مثل الحافظ وقد كانت بدعته ماذا قويه معلومة مشهوره وهي بدعه ماذا التمشعر وبدعه التاويل صحيح ام لا وهذا المثال فيه الزام ودون ذلك نعم نعم كان ينتسب الى الاشاعره ولكن ليس انتسابا خالصا إنما كان يوافق اصلا من اصولهم وهو تاويل الصفات واضح فدا يمر الصفات على ما هي ايه الا ما جاءت عليه يبقى هذا الاصل قررناه بالاتي ما هو بالاصل الإسلام أن كتاب رجل الاسلام لا يجب يكون ماذا قلت ويتقرر هذا الاصل ثانيه لان الخطا طبيعه بشريه صحيح فمن شرطه فمن شرط كتابا كاملا خالصا للسنه فقد شارط محالا فضع بين عارضتين الا مرحيم الله ولا الم الناس لا يخطئون والفصل في هذا أن الناس صنفان والفصل في هذا أن الناس ايه صفاني صنف خطاه قليل بالنسبه لخطاه وصنف صوابه قليل بالنسبة لخطاه فمن سوى بينهما فقد مال بالميزان عن مثل ما في سوره الرحمن فمن سوى بينهما فقد مال بالميزان عن مثل ما في سوره الايه الرحمن يعني رجل يكون عمره كله في نصره السنه والذنب عنها بمجرد انه لا يجرع ببدعيه او خلفيه يخرج بها لماذا من, من السنه اللهم هذا ظلم عظيم فسوى بينه وبين رجل هذا رجل لم ينتسب الى السنه يوما وان كان قد انتسب اليها في مسألة او في قضيه او في كذا فيكونون سواء اللهم هذا ميل عمي عن, عن الميزان الذي جاءت في سوره الرحمن فقال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه امرا في سوره الرحمن بالوزن ماذا المستقيم واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صحيح قلت وهذا الاصل متقرر لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم انى مراتب فقال في اصحاب المرتبة العليا اقيل دول الهيئات عثراتهم وقال في من بعدهم مرتبة انه شهد ماذا بدرا فالاول عثرته لا تذكر والثاني اعترفوا تغفر صحيح والثاني اعترفوا ايه تغفر قلت رابعا تقرير هذا الاصل من كلام ائمتنا لتعلم اننا على حبل ايه متين صحيح نتمسكوا ايه به فلتنا نفن هذا النفت ماذا خرج اخر الزمان وانما نحن فرع شجره اصلها ايه ثابت وفروعها بالسماء فيقول ابن المسيب رحمه الله ولا يقال المسيب نما المسيب وهو القائل تيابوني غفر الله له قال لك من عالم ولا شريف لا من عالم ولا شريف ولا ذي فضل الا وفيه عيب الا وفيه ايه عيب بل كان من كان فضله ولكن من كان فضله أكثر من نفسه ذهب نفسه لماذا؟ بفضله كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله في المثال الذي لدى سعيد بن مسيد في الميزان وقضى في صحيفه لبعضه يسوي بين صاحب دعوه كلفيه من منبر راته الى اخمص قدمه وبين رجل لم ينتسب الى يوما من الايام ولا عد من اهلها شوف جعلهما في وجعل الحكم ايه واحدا اين أصول القضاء أين أصول ماذا أصول القضاء أي يساوي بين رجل انسرق عشر وبين رجل سرق آلافا مؤلفه ها قال ابن عبد البر رحمه الله ولا يسلم العالم من الخطا ولا يسلم عالم من الخطا فمن اخطا قليلا واصاب كثيرا ومن اخطا قليلا واصاب كثيرا فهو عالم فهو عالم ومن أصاب قليلا واخطا كثيرا فهو جاهل والله هذا الأصل متقرر أصل متقرر هذا الاصل في من اخطا قليلا وأصاب كثيرا فهو هو عالم ذلك كان يتوجع بعضهم يقول له اصبتك 99 مره لعدوا عليا ماذا تلك المره لعدوا عن هؤلاء عندهم عصره هذا لعدوا عليا تلك الايه تلك المره مع ان اصابت 90 مره قال لعدوا عليا تلك الايه تلك المره كهذا يذكرني بمن اراده أن يخرج الشيخ الالباني من علماء التصحيح ووصفه بالتفاهل لمجرد ماذا؟ خطا الشيخ عندهم في عشره احاديث كما جاءن بعضهم بورقة في بعض الاحاديث يقولوا شوف تصحيحات الشيخ اللباني ذا رجل عشر الاحاديث تذهب بمئات الالوف من الاحاديث تذهب بقريب من 70 سنه شغلا وعملا في الحديث فيطبع بهذا الطابع التشاؤل لعشره احاديث الا ترى ذلك الجوره اسمعني يا رجل رايه الا تعده ظلما تعده ظلما قلها بصوت قوي ولا تخشى شيئا نعم هذا قول وظلم مبين فالمساله فيها نسبيه كما سياتي معنا في المصطلح اليوم وهو المطالع العاشر من المطاعن في الراوي سوء ايه سوء الحظ متى يعتبر بسوء الحظ شيئين الأول ايه ماذا اذا غلب خطره لكن من نرى خطره هذا لا يكاد يسمى من ماذا لا يكاد يسمى احد أحد جوال جالس بينكم لا امن عليه. على ايه انا نفسي من هذا والعلم رزق او لا والرزق قد تصيب منه طيب وقد يختلط او يخالطه ماذا ما ليس طيبا ومن هنا امر صلى الله عليه وسلم بالصدقه ابدا يقول عنها انها اوساغ للناس العلم كالرزق ما من مال كما قال الشيخ الالباني الا وهو مشوب بايه بحرمه الا مرحم الله وما من نعيم إلا وهو مشوب بماذا بخطأ الا بخطأ والمثل صحيح العلم رزق نعم فهذا الاصل المتكرر باصل شرعي اي بلغ الماء وقلتين لم يحمل لم يحمل خالص واما من تعمق وتعنى فنجس الماء بقطرات بول وهو امسى بحرا ذاخرا فهذا متعمق متامل من نجس بحرا بماذا بقطره قال قدرة تنجس بحرا طيب قال سفيان ليس يكاد أحد يفلت من الغلط ليس يكاد أحد يفلت من الغلط اذا كان الغالب الغالب على الرجل الحظ فهو ايه حافظ يان من كلام ليس يكاد احد يفلت من الغلط او يفلت من الغلط فإن كان الغالب على الرجل الحظ فهو حافظ وان كان الغالب عليه الغلط فريك واسمع الى كلام ابن حبان فانه مثين قوي وكانه قحم الله تعالى ينطق بها لزماننا ليس لزماني قال ليس من الانصاف ليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت ترك حديث شيخ ثبت ثبت صحت عدالته صحت عدالته باوهام باوهام سر ويقين ولو سالكنا هذا المسلك بالطريق الوعر ده طريق الصعب قال ولو سلكنا هذا المسلك لزمنا لا ترك حديث الزهري وابن جرير والثوري وشعبة والله الحمد لله انهم تنبهوا هذا لعلهم يحسبون باب اغلاط السهري امام اوهام وتعبه بدعه الثوري دي ولا ما يكتبون قال ولم يكونوا معصومين يبقى مما يخرر الاصل أن العصمه ما راه نبويه ان العصمه نبويه وليست بشريه ولم يكونوا مع ظلميذ حتى لا يهم في الروايات ثم عاد يقول ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على قوابه ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوته قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلو كان كل من اخطا او غلط فلو كان كل من اخطا او غلط ترك جمله ترك جمله واهدرت محاسنه واهدرت نحافه لبثت العلوم والصناعات كما استايل فده واحد راح لطبيب اسنان فلا نعس ماذا ها طب هو دوائه هل يذهب هذا بطبه ودواءه مطلقا والصناعات والحكم وتعطلت معالم وقال ابن رجب والمنصف ما نغتفر قليلا خطا المرء في كثير صوالحه والمنصف من اغتفر قليل خطاء في يكثير الصواب وقال الذهبي العبره بكثره محاسن في بشير بن الوليد الكندي حسن السيره وله هفه وله هفه لا تذير صدقه وخيره ان شاء الله وما احسن ما قال الشاعر داءت الحبيب اذا اهل الحبيب بدمب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع جاءت محاسنه بألف شفيع اذا نحن مع هذا الاصل الموازنه ولا موازنه بعد تقريره فالى تطبيقه سنقول تطبيق اولا تفريق بين باب الحكم على الاشخاص وتخطئه الاشخاص وقد حصل خلط بين البابين فتمييز عند اقوام فاعتبروا أن باب الحكم على الشخص كباب الخطا هما سواء. لا طبعا واما في باب الحكم بتعليل الموازنة تراجم اهل العلم وتراجم اهل العلم المبسوسه المنشوره تاكيد على هذا الاصل اما باب الخطا فالاصل فيه بيان الخطا الاشخاص وعند اذ اللام وازنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول ما بال اقوام ما بال اقوام من غير تعين صحيح ولا وازنا اما في قصه حافظ قصه الحكم فقال انه شهد ماذا شهد بدره انه شهد ايه بدره يبقى هذا اول تطريق التفريق بين باب الايه الحكم وباب ماذا تخطئه ثانيا التفريق بين من كان أصوله سلفيه فأصابته لوسة خالفيه وعقيدته سنيه شابتها شائبه بدعيه واخر لم ينتقد لم ينتسب يوما ما إلى هذه أو تلك فالاول على قاعدة ماذا اقيل ذوي الهيئات عفراتهم او قاعده انه شهد ماذا بدع والثاني على قاعده والثاني هذا لا معدم فيه خير صحيح والثاني على قاعدة ان سيئات الابن ليه الحسنات لا خنا رماه ا فلم تصب قول فضحت نفسك بنفسك ونقصد ما يدل على نومك ورفلتك عما اقول يا ويلنا من الفضيحه العلنيه هذه صارت على المثل اثيقا خوف انا اقول هذا اصوله سلفيه طابته لو بذعيق هذا على قاعدة ماذا انه شهد بدر رجل. اما الثاني لم ينتسب هذا الى هذه الأصول فلا ينفعه أنه قلب كلمة سنه يوما من الايام ولا ينفعه ان خرج علينا بهيئه سنه وراسه هذه محشوه ماذا بدعا وراسه هذه انما ركبت ايه خطا وصار فرجه الى اعلى وراسه الى اسفل فما ينفعه ان خرج علينا بصوره ايه سنيه فانما هذه لا قيمه لها في في ميزان وهذا لا موازنه ولا كرامه واضح وهذا لا موازنا وهذا هو التطبيق الثاني ماشي يا طلبه العلم وواضح لديكم طيب قلت ثالثه قلت امبر التفريق في هذا بين مساله ومساله فتلك مساله فتلك مساله لا موزنه فيها لانها قاعدة المنهج متاع التكفيري او التفغيري او التشغيل او تهمه رؤوس الدعوه الذي ما ينفع توازن فيها من التهمه احمد رحم الله تعالى فلا تسال عن سنني من بدعتي انتهى لا يب الا احمد الا ماذا إلا سني ولا يفتهم الا بدعي قلت والالباني في هذا الزمان محنة فمن اتهم الالباني رحمه الله تعالى فعلم انه هذا بدعي خلفي ما قلت من عندي حتى لا تنسب لي قال الشيخ ابن عثيمين خذ التوثيق والخاتم الذهبي رحمه الله انت الى انتم في الشيخ الالباني بالارجاء فقال رحمه الله تعالى إما أنهم لا يعرفون الألباني وإما أنهم لا يعرفون الارجاء يترددون ما بين ضلالتين ويسلكون طريقا من طريقين ما يصلون به الا ماذا إلى سد وظلمه وحاله ثم قرر أن هذه اثنان مصدرها الذين يكفر يريدون ان يكفر ماذا الناس يشوف الشيخ شمها عرفها لان العالم يعرف الفتنه عند ايه اقبالها ويبصر منها ما لا نبصر حتى ولو كان دغنها ماذا يعمي الاركار وانما العالم عنده بصيرة فوق البصر فراى من داخل هذه الفتنه ان محركيها من اجل هم مكفرون تعدل البانيه ماذا نحن منتهمه فهو متهم في ماذا على السنه متهم على السنه يبقى هناك مسألة لا تنفع معها ايه مودنا اللي تو بيكفر ده ما تقولش هو له خير تعال الحديث كبير ده كفر خلاص انتهى هذا لا يكون سنيا ابدا ولا يكون على قاعده سلفيه ابدا صحيح وتلك مساله كمان عنده شبهه في من الصفات يعني واحد عنده شبهه في مساله اثبات عينين لله ولا عين واحدة هو يثبت صفه العين لله لكن المشكلة عنده في مبه قالوا مع عينان ولا ايه ده واحد بيثبت لله عنده مجل يد الشمال ما هو عنده حديث صحيح انه يضع الايه الاراضي السبع عليه ثم يهزهن بشماله مش كده يبقى الراجل عنده حديث عندنا نحن حديث يقول كتا يديه فاذا هو لا يثبت الشمال على وجه ان في ضعف وعكس او يثبت الشمال على وجه ان في تعدد ان في اكثر من يد يعني وليست يدا ايه للحديث اكتا يديه هما اثنتان او هما يدان واضح فالشاهد من الكلام مثل هذا هل يخرج من السلبية ام يكون على قاعدة الموازنه والساني على قاعده الموازنه انه ما عنده شبهه في اصل المسألة ايه هي اصل المساله اثبات الصفات وامتناع التاويل وامتناع التكيف وامتناع التعطيل وامتناع التعريف رجل عنده هذا الاصل المتقرر لكن جيب مسألة هذا الاصل طلب عندك كانه اثبت للعذ جل عينا واحده بدلا من عينين او اثبت شمالا بدلا من اثبات يميني اذا تفرق بين مساله وايه ومساله صحيح وفرقوا بين مسألة ومساله انتبه إلى ما تقرر هذا وهذا التطبيق الثالث صحيح ويمكن التطبيق الرابع التفرقه بين شخص وشخص كما لو اثنى على مبتدئ هالك فكيف اذا دافع عنه وناصح عنه واعتذر له وبين آخر اثنى على رجل اختلف في امره يعني في رجل مجمع على تركه ومجمع على على هلاكته فمن اثنى عليه ليس كمن اثنى على رجل ايه خلف فنت في شاني وان منهجه ليس من الوضوح فلابد من التفريق بين هذا وايه فساع فانت لي هذه المثل انا وثقها في قاعدة اليوم في الدرج كانوا على قاعدة قديمه تقول من لا يكفر الكافر فهو ايه يجوا واحد بكفر اخوه ولا مكفره ده يا اخي كفر ليه ولا خلاص انت مش له ولو وجد من يسير معك في طريق ويحبك ويوالفك لكان انا بحب الاقتله نقول له خلاص انت كافر متواريه لا تنتهي ولا المتواليه العدديه الهندسيه التي في كتب الرياضيات سيكفر بتكفير اخيه شعبا وامم كذلك الامر الناس يبتعون شعبا وامم فيتبع من رجل وهم على قاعده المر من لم يكن معنا فهو ايه علينا وهذه القاعده قررها من بوش الحرب قال من لم يكن معنا فهو ايه علينا لكن هذه قاعده شافيه اصلا اللي من لم يوافقني علم انا عليه لا يكون سنيا هذا غرور وكبر ايوه ولا لا غرور وكبر فعلا كغرور هذا البؤش الذي ضرب بايه فيزيء جزاءا وثاقه لهذا الكبر فاذله الله عز وجل فطبعا انت هذا من باب تشويه الايه المرئي إنما انما تشويه الرؤيه حتى لا ياتي من يقول ذا كفرنا انتبه الى هذا ان هذه المتواليه في الجرح يصير رجل رجل مجروح وعليه ينبني على جرح ماذا جرح مئات وايه وعشرات جرح مئات وعشره حتى يكاد يجرح من سكن ماذا من سكنه او جامعه سكنا في منطقه او في مكان ولذا يجرح بجرح رجل اليوم شعب ممكن تجرح امك بجرح ماذا بجرح رجل اي والله ولعني اكتفي بهذا القدر هذه الليله والكلام موجع القلب انا ادري فالى طب القلوب بالمساله الفقهيه تديل عنا